وَيَمَلِّي ذِرَابَسَ شَدِيداً مِلَدٌهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث شفاء إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإنا لراجعون ما عليها صعيدا جرزا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلها لقد قلنا إذاً شططا هؤلاء قوم أتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر أيها أزكى طعاما فالينظر أيها أزكى طعاما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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أَنَّ وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيْهِمْ إِلَّا مِراَءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَيَّ شَأْنٍ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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاسوا بما إنك المهلي يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا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 اِكَلَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا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 وينتِكَ ويُرسل عليها حُسباً ويُرسل عليها حُسباً من السماة فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلبًا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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن وذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوَتَهُ مَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا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 قَالُوا مَا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّكَ إِمَّا أن عَذَابٌ وَإِنَّكَ إِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو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 ربّي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض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 قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا